لآن لا القرآن الله أكبر م و ا ل ع ه ا ل ح م ن ا ل ي م ا ل س ي ا للعلوم ي إياك الاسلاميه ص ر ط س ت ق م صراط ا ل ذ لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ي ت ن م ب ل س ي ن 「今夜は何をしてくれ」<音楽> ولا يحرمون ما حرم الله t h a n y موسوعه النابلسي ل ل ع ل و ر ا ي ا ب ل ا ل ل ه ل ي م ر س و ع ه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه ل 「なにそ لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي ق I'm s o r r t